كيف حالك يا مدود شكر الله لك إن الحمد لله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 وكل ضلالة في النار وبعد هذا هو الدرس الحادي والسبعون عدا من دروسنا تفسيرا لكتاب ربنا سبحانه وهنا أفيدكم فائدة لماذا تسمعون يقال تفسير القرآن ولا يقال شرح الآيات والفرق ما بين التفسير والشرح ظاهر لا يفوتكم فنحن لا نقول شرح الآيات بل هذا التعبير يمكن وصفه بالخطأ وإنما نقول تفسير وإنما نقول تأويل وما يعلم تأويله إلا الله وفي القراءة التي فيها وصف والراسخون في العلم وفي القراءة التي فيها وصل والراسخون في العلم يعلمون تأويله فلماذا نقول تفسير ولسنا نقول شرح لأن الشرح لا يكون إلا لشيء معقد إلا لشيء غامض إلا لشيء صعب مستغلق ولذا القرآن الكريم ليس غامضا ولا صعبا ولا مستغلقا قال تعالى إنا نحن يسرنا القرآن للذكر أو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقوله إن سنرخي عليك قولا سقيلا ليس سقيلا على الأفهام إنما يعني سقيلا في تنزله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي كأنه صلصلة ماذا القرق حتى يتفصد جبينه عرقا يعني في الليلة الشاتية عليه الصلاة والسلام فلسنا نقول شرح وإنما نقول تفسيرا هذا هو الدرس الحادي والسبعون تفسيرا لكتاب ربنا سبحانه وتحديدا لسورة البقرة منه للآية الرابعة والسبعين من هذه السورة ويالآية التي يقول فيها ربنا سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة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 وهي آية واحدة نعود نعود بها إلى أصل درسنا وأن درسنا الواحد في آية واحدة لا تجد نعود بهذه الآية حيث يقول الله ثم وينبغي أن نفرق بين العطف بثم والعطف بالفاء والعطف بغير ذلك من حروف العطف وهي عشق ولكن بين الفاء وثم فارق اللغوي هو أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب مع السرعة ولذا نجد القرآن الكريم يستخدم الفاء في هذا فكسونا العظام لحمة لأنه كما يقرر الدارسون الباحثون لا فترة زمنية بين العظام وماذا واللحم في عملية الخلق فترة قصيرة جدا فلذا قال فكسونا العظام يعني مجرد أنها صارت عظاما كساها الله تعالى لحما لكنه بعد ذلك استخدم العطف بسمة فقال ثم. أنشأناه خلقا آخر فلماذا لأن هنا زمنية وهذه الزمنية قد تصل إلى كم إلى شهور وإلى أيام فلذا استخدم العطف بسمة يبقى سمة عطف للتراخ للمباعدة ما بين المعطوف والمعطوف عليه لما أقول دخل أحمد فمحمد يعني دخل محمد في كعبه كما نقول لكن لو قلت دخل أحمد ثم محمد معناه أن أحمد دخل المغرب وأحمد دخل العشاء فبينهما زمنين فلما هنا يعطف بسم وهذه نكتة يعطف بسم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك مع أنه كان ينبغي أن يعطف بالفاء لأن قسوة القلوب هنا إنما ترجع لأسباب قريبة وقريبة جدا منها الجدل والقلوب تقص بالجدل وقد قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا ماذا الجدل فلما لم يستعمل الفاء ها هنا واستعمل سم إشارة إلى عدة أشياء الأول استعمال سم كأنه يستبعد من جهة أخرى بحرف العطف سم ما حصل من بني إسرائيل وما حصل له هذا أمر مستبعد أن تقص القلوب بعد مطالعة هذه الآيات خص آية الخلق فقلنا نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت فاستعمل سم لإفادة الاستبعاد أن هذا أمر أن هذا أمر مستبعد جدا أن القلوب المفروض أن تلين بما ترى من آية الخلق فإذا بها تخصو وهذا عندي كما لو رأيت إنسانا يخرج من مقبرة يضحك هذا أمر مستبعد كيف وقد خرجت من بيت الوعظ ومن دار العظى تذكره هذا أمر مستبعد فاستعمل سم لإفادة الاستبعاد نعم استبعاد قسوتها بما طالعت من الآيات استعمل ثم لفائدة أخرى أن هذه القسوة التي أصابت قلوبهم ما أصابت قلوبهم مرة واحدة إنما على فترات مرة عند عبادة العجل وأنهم لم يتوبوا توبة كاملة ومرة عندما قالوا أرنا الله جاهرة ومرة عندما قالوا لن نصبر على طعام واحد ومرة ومرة فالقلوب لا تخص بالمرة إنما تقص المرة بعد المرة كما جاء في الحديث إنه لا يغان على قلبي يقوي هذا عندي أنهم بعد ذلك قالوا قلوبنا غلف شار إلى أن عملية القسوة التي حصلت لقلوبهم حصلت لهم على ماذا؟ على فترات زمنية متباعة وهذا فيه معنى لنا أن الإنسان منا ينبغي أن يتعهد قلبه لأن القلب يمرض، ولكن ليس كمرض البدن. مرض البدن له أعراض ظاهرة: سخونة الأبد الجسد، رأس، توجع الأعضاء، آلام ظاهرة، تغير في الهيئة في الشك، إحمرار الزرقاء، إضطرار شيء يصيب البدن، له أعراض ظاهرة، لكن قسوة القلب. ما له أعراض ظاهرة يدركها الإنسان ولذا قال إنه لا يغان على قلبي فأتوب لله واستغفر في اليوم ماذا مئة مرة يتعهد قلبه لأن القسوة لا تصيب القلب بالمر فاستعمل حرف العطف ثم لأنه لو استعمل الفاء <تصفيق> لفهمنا أن القسوة التي حصلت لبني إسرائيل حصلت من قريب بسبب خصة ماذا؟ البقرة ولكن لما استعمل سمة أفاد أن حصلت من قريب ومن بعيد فقال سمة قسم وفي استعمال سمة في اللغة العربية أيضا معنى الإبعاد كأنه استعمل سمة ليفيد كيف أن الله أبعدهم بعد أن كانوا كما قال الله وأني فضلتكم على العالمين فأفاد حرف العطف ثم الإبعاد ثم قشت تعمل فعل الماضي واستعمال الفعل الماضي خلاف استعمال الفعل الحاضر فعل المضارع نعم وأرجو أن ننتبه إلى هذا استعمال الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار والانقطاع كما تقول حسن يا شرب في تجدد في انقطاع في استمرار لكن لما تقول شرب فيه استقرار وسباب كأن القسوة استقرت في قلوبهم وصارت قلوبهم بين جوانحهم كقطعة حجر جلموت ثم قسط قلوبكم ليقول قلوبكم ومن يعني بالقلوب هل قلوب الذين أنكروا مسألة البقرة أو قصة البقرة وهذا ما قال به ابن عباس قسط قلوبكم أي الذين قتلوا القتيل فبعد أن ظهرت لهم الآية أنكروها وفريق آخر يقول لا قسط قلوبكم يعني يا بني إسرائيل في المدينة النبوية والقرآن لم يعين إذا قسط قلوبكم نعود بها على ماذا إلى ماذا؟ إذا أصل الحديث في الآيات عن بني إسرائيل عموما قسط قلوبكم لأن الجمع يفيد هذا العموم كل قلوب بني إسرائيل. طيب قصد قلوبكم هنا عن القلوب وأين بقية الجوارح والأركان؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء وفساده فساد لجميع الجوارح. فلذا ذكر القلوب على وجه التخصيص إشارة إلى أن أيضا. في جميع أعضاء أبدانهم في أعينهم خيانة على ألسنتهم كذب وفي آزانهم بهتان وفي أيديهم بطش لأن قسوة القلوب لا تكون إلا من هذا كله والقلب هو ملك الأعضاء ولذا قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب ثم قست قلوبكم واسمه قلب لماذا اسمه قلب من التقلب وما سمي قلبا إلا لتقلبي ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بسباة هذا القلب وبأن يصرفه الله ويصرفه الله إلى طاعته لأنه يتقلب بل قالوا بأنه أشد تقلبه من ريشة في مهب الريح نعم فهو سريع التقلب وما سمي قلبا إلا لتقلبه والأسماء مضامين وهذه في أفائد أخرى أن يتعاهد الإنسان قلبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن زمان تتقلب فيه القلوب ما بين الكفر والإيمان قلب يتقلب من إيمان إلى كفر وما بين عشية وضحاها لا يتقلب ما بين الإيمان والكفر في سنوات دبل في لحظات عدودة ثم قلت قلوبكم من بعد ذلك قوله من بعد ذلك بيادة للتعجيب كأنه يدعون أن نتعجب أمة تطالع كل هذه الآيات كل هذه الآيات من ماذا؟ من إحياء الموتى من المن والسلوى النادل من السماء من عصى موسى من رفع الطور من شق البحر إلى آخر هذه الآيات فهذه زيادة للتعجيب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة لما ضرب المثل بالحجارة وما ضربه بالحديد وهذا هو السؤال معنى في آيات أخرى قال قل كونوا حجارة أو حديدا إذا فالحديد ذكر مستعمل مستعمل في البأس والشدة والقوة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لماذا ذكر الحجارة للحديد ذلك لأسبابه أولا لأن الحديد يلين أحيانا بل يلين غالبا وألنا له حديث. بل الناس ما يستعملون الحديد إلا ماذا إلا لينا وأطوعوه كما علمهم الله وصنعوا منه كل شيء أن يعمل سابغات وقدر في السر وأعملوا صالحا لكن الحجار لا تلين. الحجار لا يمكن أن تلين. فضرب بالمثل وشيء آخر ضرب المثل بالحجارة لأن الحجارة كما قال تعالى وإن من الحجارة وإن من الحجارة فذكر لها منافع وفوائد مرئية كيف تشقق تتشقق فيخرج منها الماء وتهبط خشية وتتفجر منها الأنهار منافعها قريبة منهم جدا وهذا سبب آخر وقيل لأن الحجار أصلب أو أشد قسوة من الحديد وأن الإنسان يعذب بها قو أنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس والشجار. وأنها تعبد من دون الله هذه كلها أسباب لكن عندي أن السبب الأول هو أقوها أن الحجارة لا تلين والحديد يلين فهي كالحجارة نعم هذا مسيأتي فيقول تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة ما معنى أو هنا, هنا ينبغي أن نقف وقفة فعية وهي وقفة مهمة ومهمة جدا ما هي أو هنا ليست للشك أو هنا ليست للشك إما تأتي أنت فتقول جاء محمد أو عليه يبقى أنت إيه تشك أعطاني كتابا في النحو أو في البلاغة تشك لكن أو في لغة القرآن ها هنا ليست للشك إنما أو هنا إما أنها أو هنا بمعنى الواو فهي كالحجارة وأشد قسوة لأن قلوبهم ليست سواء فقلوب منهم كالحجارة قاسية وقلوب منهم أشد من الحجارة قسوة لأن في سطر الآية قال ثم قسته قلوبكم فليس قلبا واحدا إنما هي قلوب فمنها من كانت قسوتها كالحجارة ومنها من كانت قسوتها أشد من الحجارة فتكون أو هنا بمعنى الواو التي تفيد الجمع وقيل أون بمعنى بل وبل لتأكيد ما بعدها عما قبلها كما تقول هي كالحجارة بل أشده قسوة فيما جاءت هنا بل للتأكيد على الأول وإفادة الدخول في الثاني وأرسلناه إلى مئة ألف أول يبقى هم مية تماما مية ألف لا ينقصون ماذا لا ينقصون أحدا أو إنسانا بل إنهم شرعوا في الزيادة دخلوا فين في الزيادة فوق المئة ألف يبقى جاءت أولي تأكيد ما قبلها وإفادة الشروع والدخول فيما بعدها وهذا معنى أو هنا فأو ليس للتأخير التأخير إنما أو هنا للتأكيد بمعنى ماذا بمعنى بل وقد تكون بمعنى بل وهو الإضراب على ما قبلها لماذا لما بعدها كما تقول أعطيه مئة بل مئة وخمسين إذن أنت هنا تربت صفحا على المئة وقلت أعطيه كم فرب العالمين يقول ب... او اشد قسوة طب ليه استعمل هذا التعبير كأن قلوبهم تقصد لحظة بعد الاخرى كأن قلوبهم تقصد اللحظة بعد الاخرى وتزداد قسوة وشوفونا استعمل اشد قسوة قسوة هنا ماذا إعرابا قسوة هنا ماذا إعرابا لا يرى تمييز من سبق بقول تمييز فيه ليه كده رجل أعمل له محط <تصفيق> يمتلع الجواب بغير إذن أنت ضيعت القائزة على إخوانك وطبعا ضعت عليك <تصفيق> هنا تمييز بص اسم النقرة المنصوب الذي يأتي بعد أفعل التفضيل يعرب ماذا تمييزا مصر أطيب بلدان العالم هواء يبا هواء تمييز محمد أكثر الطلاب نشاطا وهكذا فهذا تمييز طب لما قال جاءت قسوة تمييزا هنا لابد من وقوف على فائدة مهمة جدا وهذه الفائدة أن إعراب قلمة قسوة جاء تمييزا كأن قلوب بني إسرائيل تتميز عن سائر القلوب بقسوتها ولا تدانيها قلوب في القسوة ولا تدانيها قلوب إيه قسوة جاءت كلمة قسوة إيه تمييزا ما هو معنى التمييز تمييز اللي تتميز به عن من عن غيرك وتتفغضل به على غيرك وتتقدم به على غيرك وتفارق به غيرك زي ما تقول فلندا مميز صوت مميز يعني صوت مميز يعني لا يشبهه ماذا صوت نعم فهو مميز، فالتمييز فيه مفارقة، فلما جاء التمييز إشارة إلى قسوة قلوب بني إسرائيل، لا تدانيها فيها قسوة، وشوف قوله أو أشد جاء هنا ماذا مرفوعة؟ يعني المسألة دي على خلاف وجه لغة موجود عند اللغويين، طب لي جاء اسم مرفوعة؟ لإن الرفع معروف نعم فر الرافع بيفيد الزيادة كإن قسوة القلوب ماذا في ازدياد استمر بعكس الخفض يفيد الإيه النقصان واضح فيقول رب العالمين فهي كالحجارة أو أشد قسوة تبليق الأشد قسوة من الحجارة لفائدة لأن الحجارة قد يعتريها تغيير مع كونها ماذا؟ مع أن الحجارة قاسية لكن مع قسوة الحجارة قد يعتريها تغيير بدليل ماذا؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يتشقق فيخرج منه الماء يهبط من خشية الله فلما قاله وشد قسوة لأن الحجارة يعتريها تغيير أما قلوب بني إسرائيل فكأنها طبعت على القسوة ويقوي هذا إنه استعمل الفعل الماضي قسط خلاص الموضوع انتهى قلوب لا دواء لها ثلاث قسط اثنين نما قالوا بعد كده قلوبنا ايه غلف ده بعد القسوة في مصيبة اخرى قلوبنا ماذا غلف واضح هذه ثانية ثالثة ان القرآن قال او اشد قسوة وقسوة تمييز إبا كأن هذه القلوب من تمييزها عن سائر القلوب أنها لا تتغير ولا تتحول فقد طبعت على القسوة وجبلت عليه فقال رب العالمين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 شوف الأنهار والأنهار جاء جمعا إفادة كسرة الخير والتفجر أيضا في إفادة كسرة الخير وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار شوف يتفجر في علم الذي إفادة التجدد تجدد الخير وأن خيرها لا ينقطع وفي ذكر الحجارة وما فيها من التحول فإذا غالية كأنه بأذى ينعى على قلوب بني إسرائيل أنها لا تتحول وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني الحجارة يشتشق يخرج منها الإيه الماء وهذه الآية تجعل الإنسان يستحي ويستحي شديدا خاصة عندما يقرأ مثيلتها في كتاب الله تقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خجة الله هذه آية لو تأملها متأمل لبكى نفسه ولبكى حاله حقيقة حقيقة هذه الحجارة، الحجارة التي تعقل ولا يعقل الإنسان حين تعقل يقول الله، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، دعوا للرحمن ولدا. العالم العالم الذي قوامه اليوم مليارات لا يعقل ما تع ما يعقل الحجر حجر يعقل حجر عنده احساس احد لما ركب فوقه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وفي رواية عثمان يهتز احد وارتجف أحد يعرف يعرف ويعلم أحد عنده إحساس من منا يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على قلبي فيرتجف قلبه من منا يتذكر أبا بكر يوما فتتحرك جوارحه في الحجارة حجارة كيف استقبلت نبيها وخليفته والشهدين ويقول له أثبت أُحُد. طب ليه بيقول إنما عليك نبي وصديق وشهيدان كنه يقرر أنا أعلم أنك فعلت ما فعلت إحساسا فعلت ما فعلت محبة فعلت ما فعلت استقبالا أثبت أُحُد فقد علمنا جبل بل الحجارة تعبد وكان يسمع تسبيح الحصى في يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحصى بل الجمادات خشب خشب القزع حنانا وشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم فمن منا نابك شوقا إليه صلى الله عليه وسلم. وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فخرج منه الماء حزن وجب منفعتين فعاتين لو معلقة بالماء ليه كانوا يذكر الحياة الحياة موجودة في الحجارة إشارة إلى موات من قلوبهم وأنه لا حياة فيه فلذا جاء بمنافع الحجار المتعلقة بماذا؟ بالحياة لأن القلب المفروض إن هو أحيى الأشياء بدليل إنسان ممكن يبقى جوارحه وكل ملحى متوقف عن ماذا؟ عن العمل وقلبه هو الذي يعمل ومتى توقف قلبه توقف ماذا؟ كل شيء كل شيء لذا ذكر الماء لأن الماء هو الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي وإن منها لما يهبط من خشية الله لما أليس من خوف الله القرآن ليو الخوف والفرق بين الخوف والخش يبقى في فرق إنه حين نستعمل تعبير الخوف نما ذالكم الشيطان يخوف لكن يقولك إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا هناك كفر لأن على أصل لغوي يقول عدم ترادف هناك عدم ترادف بين كل كلمتين يعني عدم ترادف يعني لا تكون كلمة بمعنى الأخرى تماما تأخذ بعض معناها ولا تأخذ كل معناه واضح زي ما يقول مثلا فلان هذا زكي وقول فلان هذا داهي لاثنين لهم معنى لكن في فرق بين الذكاء والدهاء الدهاء لا يستعمل إلا في ال في الكيف والمق لكن الذكاء يستعمل في الخير غالبا لكن الدهاء يستعمل فين في المكر غالبا معين الاثنين في الاصل بمعنى واحد ذكاء ودهاء يعني وفرة عقل وقوة عقل فلما نيجي نرجع للخشية والخوف، ده في اشارة الى ما كنت اقوله من قبل وانا كنت تعجبت مر الشيكة بالغادي فوق المنبر قال نحن الذين لا نعقل وليس الحجر نحن الذين لا نعلم وليس الحجر الحجر الموصوف بالعلم ده حجر موصوف بالعلم وإحنا عادين قدامك واللي معهم شهادات واللي معهم دكتوراه واللي معهم مش عارف عارفين وفي النهاية نحن الذين لا نعلم وليس الحجر لما يسف الحجر بالخشية يبقى في علم لأن الخشية خوف مقرون بعلم وبحب تحبه وتخشاه لكن الخوف لا يكون إلا مع كراهية خايف من كلان بس ما بتحبوش صحيح لكن تخشى الله وتحبه ولذا قال بعض السلف نعم الإله أحبه وأخشاه فالفرق بين الخوف والحب والخشية إن الخشية لا تكون إلا عن علم فهي إذن لا تهبط هذه الحجارة جهلا ولا تهبط هذه الحجارة خوفا إنما تهبط خشية خشية ولذا هناك علاقة بين العلم والخشية قال أعلمكم بالله وأخشاكم لما كان أعلم كان ماذا أخشى الناس ربي، فهناك علاقة إذن بين الخشية والعلم واضح فضل في آيات فيها ذكر الله الخوف لو تأملت هذه الآيات لوجدت وجدت أشياء إما أن الخوف هنا بمعنى الخشية وإما لأنه يتحدث عن العموم والعموم فيهم منافقون يخافون ولا يحبون واضح فقال رب العالمين وإن من الحجارة لما يشقق لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون شف ختم الآية بماذا وما الله بغافل عما تعملون طب إيه معنى هذا الختام ختام الآية إنه ختام للتهديد وللوعيد إما أن يكون الوعيد لبني إسرائيل الذين في المدينة النبوية يدل على هذا استعمال فعل المضارعة تعملون وإما أنه تهديد صدر من الله تعالى للسابقين سبحان الله كانوا بهذا التهديد يفتح لهم باب ماذا؟ باب التوبة لأنه طالما هددهم إذن لم يعاجلهم سبحانه وتعالى ولكن عاقبهم وما عقوب أشد من عقوبة ماذا؟ قسوة القلب يقول وما الله بغافل عما تعمل تب الحصر والقص وجب غافل اسم الفاعل الذي يفيد الاستغراق يعني لا يغفل اللحظة عما تعملون وعن كل شيء تعملون ولما يقول وما الله بغافل عما تعملون تعمل ما التي تفيد العموم ولكن نجد شيئا في الآية أنها تتحول بنا من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب ثم قسط قلوبكم غيبة من بعد ذلك ثم وما الله بغافل عما تعملون تعمل أسلوب الخطاب في الأمر الغائب في الأمر الماضي لأن الذي حدث هذا حدث إيه؟ قديما طب ليه يقول ثم قسط قلوبكم كأنه يخاطبهم وما الله بغافل عم تعملون كأنهم موجودون يسمعون يبقى إذن مجيء هاون بأسلوب الخطاب في الأمر الغائب إما أولا لاستحضار صورة هؤلاء في الزين كأنه بيستحضرهم من التاريخ الماضي أمام أعيننا في الحاضر وهذا أبلغ ولذلك قطرة الخطيب أن يقدم لك صورة غائبة أن يقدمها بين عينيك وكأنك إيه؟ تراها كما ترى بعضهم يصف لك غزوة بدر وكأنك ماذا في قلب المعركة تكاد ترى الفحاب وترى أبا جاهل وهو يسقط وهذا من قدرتي على ماذا على التصوير واستحضار صورة الماضي للحاضر وكان شيخنا رحمه الله في ذلك يعد آية كان إذا حدثنا عن أمر استحضره كأننا نعيش داخل الحد ودي مسألة مهمة جدا مسألة مهمة جدا خاصة في خطبة الجمعة لأن تجعل الناس يتفاعلون مع من؟ مع الخطيب ولا يذهبون بعيدا عنه هشوفون لما استعمل الأسلوب وما الله بغافل عما تعملون ثم قصد قلوبكم كأنه يخاطب أقواما بين أيديهم وهذه فائدة في استحضار صورة الغائب الماضي حتى يكون ماذا عيانا عيانا بين أيديهم يعني أنا أذكر الشيء جميل غازو يتحدث عن شيء من عذابات الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة قدم لنا صورا عجيبة وكأننا ماذا نراه في جوف الكعبة يعذب وكأن بلالا جاءه يعني حتى لما جاء بخباب ويذكر صورة خباب وهو يأتيه كأنك فعلا كنت ترى خبابا بين يديك ويقول له خباب ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا فالممي يعني هذه قدرة فقال تعالى وما الله بغافر عما تعملون وبقي معنى التعليق على هذه الآية الأول القلوب وهذه الآية كلها تتحدث عن القلوب سميت قلوبا لأنها تتقلب والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن تقلبها حتى أنه هو نفسه يدعو ربه ويقول اللهم يا مقلبة أو يا مصرف القلوب صرف قلبي على قعدك ويخبر أنها بين يدي الرحمن وأصابعه الله الفائدة الثانية فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيقول إنه لا يغان على قلبي فأتوب لله واستغفر في اليوم مئة مرة وهنا لا بد من سائل النفس فكيف قلوبنا عباد الله إذا كان هذا قلب نبي رسول صلى الله عليه وسلم والرسول الذي يوصف في الآيات بقوله أنا أول العابدين بذلك أمرت وأنا أول المسلمين الرسول الذي يعبد ربه معلم يصوم يقولون لا يفطر ويقوم حتى تتفطر قدماه ويذكر ربه على كل أحيانه الرسول الذي ما يعود من غزوة وجهاد حتى ينصب قدميه لله تعالى القيامة القائم على حاجة كل مسلم كما لو سئل فيما في يده أعطاه ومع ذلك يقول يغان على قلبه فكيف بقلب رجل منا في آخر الزمان وليس هو من ذكر رسول ولا من قيام نبي ولا من صيام أول العابدين كيف قل قال يغاني ثم يتدارك النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله فاتوبوا إلى الله وأستغفر في اليوم مئة مرة فيتدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ويدركها بهذا الذكر فقال أتوب إلى الله واستغفر مئة مرة بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل إن أنه من أهل الجنة وأبي الفائدة الثالث والحديث عن القلوب حديث طويل وطويل جدا لا ينتهي ولكن حسب إشارات عاقلة يكبر الرجل رجل أنه من أهل الجنة سبق العابدين الحامدين الصائمين القائمين الذاكرين سبقهم حتى ختم كتابه وهو لم يزل بعد حيا على هذه الأرض وتأبط بيده سك الجنة هذا السك الذي عليه خاتم من النبي عليه الصلاة والسلام وختمه له ثلاث مرات يطلع عليكم رجل من أهل الجنة طلع عليكم رجل من أهل الجنة طلع عليكم رجل من أهل الجنة, من أهل الجنة كهكذا ثلاث مرات فمن الرجل الذي سبق العباد العابدين من أمثال عبد الله بن عمر سيد العابد الذي كان يعبد وبأي سلوب يقرأ القرآن كل ليلة يصوم طول النهار فلا يفتر ويقوم ليله لا يكاد ينام منه شيء والحديث معلوم مشهور معروف فيسأل عبد الله بن عمرو الرجل سبق وبما سبق ما أراك تقوم ما يقوم قائم ما أراك تصوم ما يصوم صائم كل الذي رأيته منك أنك تتعار من الليل تتقلب فتذكر الله ثم تعود إلى نومتك مرة أخرى أنت نائم؟ وتسبق القائمين أنت نائم تسبق القائم كل الذي تفعل هذا الذكر تذكر بربك حين تقلبك فبما سبقت ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي لم يجد شيئا فيقول له غير أني أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحمل سبق بقلبه سبق بقلبه فإن تعطلت بك جوارحك لمشاغل الحياة وهي لا تنقطع وإن تعطلت بك جوارحك لتعب ونصب والحياة الصعبة فلا يقف قلبك فلا يقف قلبك ما تعطنت الجوارح فسبق لأن قلبه كما أخبر لا يحمل شيئا لا حقد فيه ولا ذرة حسد ولا شيء من هذه الغوائد ولا الدخائد أرأيتم كيف سبق قلب عشرات وآت آلاف الأبدان القلوب تسبق وهذه الفائدة الثالثة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن القلوب تمرض بل تموت نعم تموت وما معنى تموت لا تستجيب لموعظة ما معنى تموت لا تتحرك جارحة العين بدمعة هذه قلوب ماتت فإن لم تكن ماتت فإن المرض قد استبد بها وإن المرض قد تمكن منها فتعطل الجسد كله الدمع جمدت في المآق والعيون فما عادت العين دامعة نعم اللسان تعطل عن الزكري فما عاد يتكلم إلا بدنيا على وفق ما أخبر الله من يعجبك قوله في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا قلوب تمرض نعم تمرض ويخبر عن مرضها فيقول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله يا ويل الإنسان من هذه المصير لا يكفي ما فيها من مرض، والله تعالى يقول فزادهم الله مرض انظر إلى قوله مرض وقولهم وقوله فزادهم، إني معنى الزيادة إذا شيء لا إيه؟ لا ينقطع، حتى أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تموت. كموت نعم وقال كثرة الضحك تميت القلب كثرة الضحك تميت القلب ولذا كان يتعاهد قلبه كل ليلة قبل أن ينام يتعد في وقت الصحر والذكر ويداويه بأطيب الدواء أعظم الشفاء وهو ذكر الله سبحانه وتعالى إذن القلوب تموت والقلوب تحتاج إلى زاد هذه الفائدة الخامسة نعم تحتاج إلى زاد كما أن الأبدان لا تقوى إلا بزاد وكلما عطيتها زادها كلما عطيتها ماذا قوتها وكلما تأخر عنها زادها كلما لا تقوى بك حركة ولا شيء وزاد القلوب كما أخبر الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لابد للقلوب من زاد وزاد القلوب ما هو ذكر الصالحين وسير الأماجد وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك الفائدة السادسة ما كل القلوب تسمى أفئدة ما الفرق بين قلب وفؤاد لأن رأينا القرآن يستعمل كلمة فؤاد وحينا يستعمل كلمة قلب فل بد من فرق فاجعل أفئدة من الناس تاهوا إليم الفجع القلوبا لكن لم يتكلم عن الثلاثة الأخرى وقولك في قلوبهم ثم قست قلوبكم علش أفئدتم فما الفرق لا يقال للقلب فؤادا إلا أن يكون مملوءا بالحب مشتعلا به فإذا هذا الذي يسمى فؤادا فهل التي بين جواح نيحنا هذه قلوب أم أنها أفدة ما عادت تسمى أفدة لأن أين الحب شف رب العالمين العالمي الذين آمنوا أشدوا حبا لله وما هي حقيقة الحب حقيقة الحب الزكر زكر المحبوب شوف عن ترى يذكر عبلته في ساحة الوغى والقتال، فيقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك سغريخ المتبسلين يذكر محبوبة في ساحة الوغى والقتال، وبأي أسلوب وبيض الهند تقطر من ماذا من دمي وبأي أسلوب فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبار في ماذا تغركي المتبسل هذا محب هذا محب بل وآخر يقول مررت على الديار ديار ليلى، أقبل زل جدار وزل جدار وما حب الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار يقبل الجذر لأنهم محب لامرأة سكنت هذه الديار يبقى حقيقة الحب ماذا الذكر ذكر المحبوب نعم وهذا هو الفرق بين القلب وماذا والفؤاد ولذا يقول الله إلا من أت الله بقلب سليم وإلا تفيد ماذا الاستثناء والاستثناء يفيد تقليل الاستثناء يفيد ماذا فشاربوا منه إلا ده اللي ما شربش كانوا إيه شوية وليلي والباقي كله إيه شارب يبقى ما يقول إلا يبقى دي قلة من الناس التي تسلم قلوبها نعم تسلم قلوبها دي قلة وتصح قلوبها القلوب تمرض أيها الله حتى تموت نعم حتى تموت ولكن مرضها ليس كمرض الأبدان مرض الأبدان نشعر به ندركه إما بحرارة زائدة في البدن وندركه إما بتألم الأعضاء وندركه إما بالأوجاع وندركه إما بتغير الحال والهيئة ولكن القلوب تمرض حتى تموت، فما كاد يشعر أحد. يقول الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بهذا ينتهي درسنا الثالث أو الحادي والسبعون بعد من تفسير سورة البقرة. والله المستعان. لماذا استخدم القرآن أو ولم يقل بل مباشرة لاني بل تزيد معنى على أو تزيد ماذا معنى أني لو أو تفيد التخير والشك استغفر الله أو تفيد التخير التخيير أو قد تفيد التخير أو الشك وقد تفيد ماذا التأكيد فاستعمل أو بدل بل لأن بل لا تفيد إلا معنا واحدا إثبات الحكم لما بعدها وإهمال الحكم لما إيه قبلها كما لو قلت أعطي محمدا مئة بل ألفا إذا تدي له وألف ولا تدي له ألف بس وحكم المية إيه لغة فلذا استعمل أو عشان تفيد المعنيين قسوة القلوب كالحجارة واشده قسوة يبقى فريق منهم قسد قلوبهم وفريق منهم قلوبهم أشد قسوة لكن لو استعمل بل بل تفيد معنا ايه واحدا لكن او افادت اكثر من معنى ثم لان حرف العطف او اقوى من حرف العطف بل في لغة العرب لا يجوز يا أخي لا يجوز ما تقول الذي يسأل عن التدريس هذا ويدرس في بعض المدارس اعلم أننا نعامل الناس بأخلاقنا ولا نعامل الناس بماذا بأخلاقهم ففي الحديث خالق الناس بخلق حسن قال الناس كل الناس ولسنا على قاعدة العربي القديم ألا فلا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهلي جاهلين هذه طريقة العرب القديم والنبي عليه الصلاة والسلام ما خان المشركين أبدا ولا يخونه أصلا لكن انظر كان النبي عليه الصلاة والسلام يفي لهم بعهودهم ويؤدي إليهم أماناتهم هذه أخلاق الإسلام وتذكرني هذه بقصة رائعة لصلاح الدين مع أحد قادة الروم واسمه أبل بليان طلب من صلاح الدين أن يفكه من الأسر بدون فدية على أن يذهب ويأتي له بالفدية فصلاح الدين أزن له فقال له الرجل ما يؤمنك أيها القائد أن أعود إليك من أن لكن أنا أرجع لك قال له عند عندئذ قد كسبت معركة أخرى فاندهش قال له وما تلك قال له معركة الأخلاق أنك خائن وأنا لست كذلك وذلك الشيخ ابن عسيمين تأول الآية ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم قال عن أسلحتكم منها السلاح الأخلاقي ولو تأملت الإسلام فتح البلاد بالدين والأخلاق ما فتعها بالسي بقدر ما فتعها بالدين وماذا بالدين والأخلاق ولذلك انظر إلى دخول صلاح الدين بيت المقدس أمن الناس وافتدى الفقراء منين؟ من ماله الشخصي حتى استدامع عشان يفك أثر من النصارى في بيت المقدس لدرجة أن بطريارك بيت المقدس خارج ومعاه ذهب أد كده فبيقول له كيف تتركه يخرج بهذا الذهب قال له دع أهل من يحكمون عليه دع أهل ملته التي يحكمون عليه فنحن نعامل الناس بأخلاقنا خالق الناس بخلق ونؤدي أمانة الله فيهم وإن لم يؤدوهم أمانة الله فينا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد يدخل في معناه صعوبة في الاستمرار واستبات على الطاعة لا طبعا مقصود بالمكابدة هنا في أمر الدنيا أما عدم السبات على الطاعة فقد يرجع هذا لأسباب أخرى إما عدم وجود صحبة إما عدا موجود أسباب استبات ودائماً إخوانا نسبت أنفسنا بماذا اقرأ في سير الصحابة وسير السلف أنت لما ترجع بيتك الآن وتقرأ أن أبا بكر كان يصلي في المسجد كأنه سارية منين؟ من ثباته، من فلا شك أنك ستعود بها إلى ماذا؟ إلى المسجد فتقف في الصلاة ماذا؟ هكذا لما تقرأ من سيرة عمر أنه يسمع الآية إن عذاب ربك لواقع لو فيبكي فلا شك أنك تحمل هذا في نفسك فإذا قمت تصلي تذكرت هذه الآية فثبت نفسك بسير السلف بالصحبة الطاهرة المؤمن إن شاء الله هل يجوز الامرأة طلقت أن تطلب من طليقها نقوط الفرح وبعض الشهور التي عملت بها فساعدت زوجها في دفع الإيقار هذا يعد نوعا من الرجوع في الهبة والراجع في هبته كالكلب يرجع في ماذا؟ في قيئه ورب العالمين يقول بعد الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم فلاجب أن تنقطع كل الطرق وكل الأحبال بالطلاق ويتعتبر ذلك نفق في سبيل الله عسى الله أن يأجرها فتطلب أجرها في الآخرة أفضل من الدنيا يضع أمواله في بنك فيصل فرع المعاملات الإسلامية لا رباسا ولكن ولكني لا أستريح أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك العافية دائما أبدا وشكر الله لك حسن دعائك والحمد لله رب العالمين يقول أبي كان لي عنده مرتب وأراد أن يزوج أخي فعمل له فرحا وكان يرتكب فيه المحرمات وهو أعطاني مرتبي من النقطة التي جاءت من الفرح فما حكم هذا المال من ذا الذي دعاه فرحا هذا إنما هو فرح الشيطان لما رجل يصنع في الطريق زفة وزف في اللغة يعني الجمع الهائج فأقبلوا إليه يزفون ويستخدم في هذه الزف معاد ومتبرجات وأغاني ماجنة وأحيانا مخدرات وأحيانا راقصات فاجرات هذا يفعل ما هذا يفعله مسلم بالله عليه لا يستحي من الله عز وجل ينظر لين فوق سبع سماوات ربك يعطيك المال يتفضل عليك به وإخوانك كسيرون جوعة ثم أنت تذهب تنفقه في حرام وتنفقه في غناء وتنفقه في تبرج وتنفقه في سفور ومخدرات باسم الفرح هذا شكر نعمة الله عليك تأمن لو أنك أطيتني قميصا الآن ثم رأيتني عماله أقطع فيه وطير أزراره هتعمل يا تغضب ولا لا وتأتي تقول هذا هذا هو حفظ النعمة هذه هي منة عليك راح تقطع القميص هذه بتلك كذلك رب العالمين أعطاك مالا وامتن عليك بألوف تذهب تفعل تلقيها في الطرقات هكذا وتعطيها للماجنين وللراقصين وللمطربين ولأهل التبرج والسفور هذا شكر نعمة الله ألا يأمن أحدنا أن يغضب الله عليه ثم ماذا ومن هنا بعد ذلك ملئت بيوتنا مشكلات إيه والله ملئت مشكلات إني بدأناها بماذا بدأنا بيوتنا بمعصية نرجو من الله أن يبارك هذه البيوت وأن يملأها مودة وحنانا وتقوى ودينا وإيمانا وذكرني والله بطريفة كان حظم مشايخنا. نازل بامرأته من عند صديق له فرأى عرصا في هذا في الطريق فقال لزوجته اصبر بكرة يضرب بعض والله جاءه جاره بعد كم سلسة أيام قال له صدق وعدك يا شيخ الرجل درب المرأة وإخوانها ضربوه. نعم لأنه بدأ ليلته بماذا بزنب ومعصي وللزنوب عقوبات ومنها عقوبات عجلة يعني تأمن كده لو قلت كلمة ألا يعذبك الله بها وقد عذب الله رجلا بكلمة ففي الحديث كان رجلين من بني إسرائيل متواخيين كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين حدوم كان عاصيا والآخر كان عابدا شوف العابد مع أنه عابد قال له والله لا يغفر الله لك للعاصي وفي رواية والله لا يدخل الله الجنة تعرف ماذا حدث للعابد أدخله الله النار بهذه الكلمة مع أنه عابد وطائع وبعدين لما أقول لك عابد من عباد بني إسرائيل با كم يعمل إيه في الطاعة ده عباد بني إسرائيل كانوا إيه؟ كانوا آية في العبادات والطاعات ذكر أبدي طاعات أبدية قيام أبدي صيام أبدي كل شيء ومع ذلك دخل النار بكلمة كيف يأمن الواحد منا إخوة الإسلام أن لا يعذبه الله تبارك وتعالى بما يفعل في الطرقات والشوارع مما نرى وحسب أنه يوجع يعني مثلا والله العظيم يفسد على المسلمين نومهم بأصوات الغناء وكذا ويفسد على المسلمين صلاتهم وهذا حفظ يعني شوف وصل الأمر إلى ماذا أنه مش بيعصى تبصد عن قبيل الله كمان متى نفيق إخوة الإسلام ومتى نتوب إلى الله عز وجل مما نفعل يعني نعزفا ما ضرنا لو أن عرسنا في المسجد جلسنا جلسة كهذه نتكلم بكلام الله وبكلام نبيه وندعو للعروسين نرجو دعاء الصالحين من المؤمنين له ما ضرنا لو فعلنا هذا ألا يكون هذا فرحا ألا يكون هذا فرحا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو ذا الفرح الحقيقي أن تجلس في بيت الله تحفك ملائكة الله أن تجلس في بيت الله تذكر الله أن تجلس في بيت الله تدعو العروسين أسأل الله أن يتوب على المسلمين من هذه الجريمة النكراء أما المال الذي أخذته من أبيك فلا حرج عليك فيه ليس عليك اسم. لأنك لست متسبباً ولا مباشر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخانا في الله محمدا ابن علي ابن ريحان شفاء لا يغادر سقما وأن يعافيه من أدوائه وأمراضه وأسقامه وأن يرده سالما غانما إلى منبره وإلى تلاميذه وأن يرزقه العافية أبدا وأن يجعل مرضه أجرا له وكفارة له ومغفرة له وخيرا له هو لي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم